بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُهُمْ أو يَخْسِرُونَ أَلَا يَرَوْنَ أَلَّا إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجان لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أسير لا تسلى علي آياتنا قال أسافر الأولي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يتصور كلا إنه معون بهم يومئذ لا محجوب ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا إن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 على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوب ختاموا مسكوم في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وفَقِينَ وَإِذَا أُوهم قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ